حميم عين سينقاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ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 حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم 117. ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه 118. فريق في الجنة وفريق في السعير 119. ولو شاء الله لجعلهم أمة و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 قلت وإليه أديب